لا أقسم في يوم القيامة ولا أقسم في النفس اللوامة أيحسبوا لي صار من النجم عظاما اشم والقمر قمر يقول الإنسان يومئذ يدين اين ما فرق كلا لا وزر الى ربك يوم ما يدين والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ فَلَا صدق ولا صدق فلا ويحسب الانسان سَمُؤَيُّدُ يترك الدَّارِ الم يكن طُفَةً من مَنِينَ ثم كان عَلَى